اللہ عیلونسل فہمون سوتے مستقرہ دیر اللہ زیل نیم وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرُجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُبْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وكل في فلك يسبحون وَالْقَمَرَ قدرناه منازل حتى عاد كالعوجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق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 وإن نشأ نغرقهم فَلَا صريخ لهم ولا هم ينقذون إِلَّا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضلال